قول هنا و صيغته ف ع ل كما ذكرنا إ ن م ا أ ت ى بالصيغه هنا لمجرد التمثيل و ليس ق ص ل ه الاستيعاب ل أ ن الصيغ الصيغ ك ث ي ر ة قال هنا و ص ي غ ة ف ع ل و هي عند ا ل إ ط ل ا ق و التجرد عن ا ل ق ر ي ن ة تحمل عليه يعني تحمل ايش تحمل على على الوجوب تحمل على الوجوب لماذا ل أ ن ه قال قبل ذلك على سبيل على سبيل الوجوب ل ن ه قال قبل ذلك على سبيل الوجوب وعندنا ص ي غ ة الامر عند الاطلاق والتجرد الامر اي ص ي غ ة من صيغ الامر عند الاطلاق والتجرد هل هي تفيد الوجوب او لا تفيد الوجوب هذه م س أ ل ة اختلف فيها أ ه ل ا ل أ ص و ل فمن قائل انها تفيد الوجوب ومن قائل انها تفيد ا ل ا ب ا ح ي ومن قائل انها تفيد الندم ومن قائل نتوقف حتى ي أ ت ي ما يبين المراد حتى ي أ ت ي ما يبين المراد و لكن الصواب من هذا كله أ ن صيغه ا ل أ م ر عند التجرد فهي تفيد الوجوب تفيد الوجوب و هذا هو الصحيح من أ ق و ا ل ا ل أ ص و ل ي ي ن و ا ل أ د ل ة على هذا ك ث ي ر ة يقولون قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م فهنا أ ش ا ر إ ل ى أ ن م خ ا ل ف ة ا ل أ م ر نعم لا يقلو من أ م ر ي ن إ م ا أ ن يصاب ب ا ل ف ت ن ة أ و يصاب بالعذاب الاليم في ا ل آ خ ر ة و ا ل ف ت ن ة وهي ا ل ز ي نعم أ و الشرك على قول الامام أ ح م د أ و العذاب الاليم كل هذا ما ي أ ت ي إ ل ا في مقابل ايش في مقابل ترك واجب ل أ ن نتفق جميعا ان ترك المندوب لا يعاقب لا يعاقب عليه فانصرف هنا على أ ن ا ل أ م ر عند ا ل إ ط ل ا ق ل أ ن ه قال عن أ م ر ه وهنا مطلق ودل على أ ن المراد بالامر الامر الواد إ ذ ن ا ل أ م ر عند ا ل إ ط ل ا ق أ و ص ي غ ة ا ل أ م ر عند ا ل إ ط ل ا ق ت ف ي د الوجو منها أ ي ض ا ق و ل و تعالى و إ ذ ا قيل لهم ر ك ع و ا لا يركن ع و ويل يوم اذن المسلمين وهنا فيه دم أ ي ض ا على أ ن ه م لم يستجيبوا ا ل أ م ر وهو ا ل ر ك و ع ودل على أ ن هذا أ م ر واجب دل على أ ن هذا أ م ر واجب و يكون أ د ل ة في ذلك منها أ د ل ة أ ي ض ا ن ظ ر ي ة أ و ع ق ل ي ة كما يقولون إ ذ ا قال السيد لعبده افعل كذا افعل كذا و لم يفعل فعاقبه السيد هل يلام نعم هل يلام السيد لا يلام فدل على أ ن ه أ ر ا د ب ا ل أ م ر هذا الوجوب دل على أ ن ه أ ر ا د ب أ م ر ه هذا الوجوب بعضهم س ت د ل بقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنين اذا قضى الله ورسوله أ م ر ا ان يكون لهم خ ي ر ة من أ م ر ه م على أ ن ا ل أ م ر يراد به يراد به الوجوب طيب قال هنا إ ل ا ما دل الدليل على أ ن المراد منه الندب أ و ا ل إ ب ا ح ة إ ذ ا جاءنا دليل يدل على أ ن هذا ا ل أ م ر إ ن م ا أ ر ي د به ا ل ن ذ ب و ا ل إ ب ا ح ة و هذا أ م ث ل ت ه ك ث ي ر ة هذا امثلته كثيره و هو الذي يتعلق ب م س أ ل ت ن ا في ا ل أ م ر بعد الحظر لكن نقول النبي صلى الله عليه و سلم قال بين كل صلاتين بين كل اذانين ص ل ا ة بين كل اذانين صلاه و جاء في الحديث ا ل آ خ ر صلوا بعد المغرب ركعتين نعم و بعد ذلك قال لمن شاء لمن شاء لو لم يقل لمن شاء م ع م قلنا إ ن ا ل أ م ر بها هنا للوجوب لكن ا ل ق ر ي ن ة دلت على على أ ن ه ليس المراد الوجوب هذه ق ر ي ن ة طيب قال تعالى و إ ذ ا حللتم فاصطادوا و إ ذ ا حللتم فاصطادوا هنا أ م ر الفاء هنا ايش الفاء ل ل أ م ر فاصطادوا فاصطادوا إ ذ ا أ خ ذ ن ا ب ا ل ق ا ع د ة عند التجرد يفيد ش الوجوه هل ا ل إ ص ط ي ا د واجب يجب على كل إ ن س ا ن إ ذ ا حل من إ ح ر ا م أ ن يذهب يصطاد لا يجب لماذا كيف عرفنا ذلك عرفناه ب ا ل ق ر ي ن ة و ا ل ق ر ي ن ة هو أ ن الصيد نعم حرم تحريما مؤقتا على المحرم و إ ل ا قبل ذلك فهو فهو مباح فعلمنا أ ن ه لما انتهى من هذا القيد و هو ا ل إ ح ر ا م لما انتهى منه عاد إ ل ى حالته الاولى وهو, وهو الصيد يعني الاباحه ة علمنا هنا بالقرينه ان المراد بالامر هنا الاباحه و اما ما عداه فكل امر ياتي كل امر ياتي فيراد به ر ا د به الوجوب اذا كان مجردا عن القرينه و اما اذا دلت القرينه على الندب او الاباحه فانه يحمل على الندب او الاباحه و لذلك هم يقولون صيغ الامر بعد الحضر صيغ ا ل أ م ر بعد الحظر على أ ي شيء تحمل يعني الله سبحانه و تعالى منع من الصيد حال ا ل إ ح ر ا م ثم أ م ر به بعد ا ل إ ح ر ا م هذه ا ل ص ي غ ة ا ل ف ت ر ة ا ل ز م ن ي ة هذه تسمى حظر تسمى حظر ف ا ل أ م ر بالفعل بعد الحظر ماذا يراد منه هل هو ل ل إ ب ا ح ة أ و للوجوب أ و للندم اختلف أ ه ل العلم في ذلك على ا ل أ ق و ا ل الثلاثه فمن قائل بالوجوب ل أ ن ا ل أ م ر يراد به الوجوب ومن قائل بالندب نعم ل أ ن الندب أ ي ض ا يدخل في مسمى يدخل في مسمى ا ل أ م ر على الصحيح كما مر معنا سابقا ومن قائل إ ن ه ل ل إ ب ا ح ة ل أ ن معظم ا ل آ ي ا ت التي جاءت في ذلك داله على ا ل إ ب ا ح ة ه هكذا يقولون لكن الصواب في هذا الصواب في هذا هو ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره و ذكره أ ي ض ا غيره أ ن ا ل أ م ر بعد الحضر يرجع فيه إ ل ى الحال قبل الحضر ف إ ن كان مباحا فهو مباح و إ ن كان محرما و إ ن كان واجبا فهو واجب و إ ن كان مندوبا فهو مندوب و إ ن كان مندوبا فهو مندوب قالوا و سبب اختيار هذا قول ل أ ن ن ا لا نستطيع أ ن نتخذ ق ا ع د ة أ ن ا ل أ م ر بعد الحظر يفيد ا ل إ ب ا ح ي ه ل أ ن ن ا إ ذ ا أ خ ذ ن ا ق ا ع د ة فهناك ا د ل ة اخرى ترد علينا دلت على أ ن ا ل أ م ر بعد الحظر إ ن م ا هو للنبي و أ د ل ة دلت علينا أ ن ا ل أ م ر بعد الحظر انما هو للوجوب إ ن م ا هو للوجوب فمثلا قوله قوله صلى الله عليه و سلم ل ل م ر أ ة ف إ ذ ا أ ق ب ل ت الحيضه ف د أ الصلاه ف إ ذ ا أ د ب ر ت فاغتسلي ثم صلي ف ق و ل و ا ثم صلي ه ن امر أ أ ل ي س كذلك يرد على من على الذين يقولون إ ن كل أ م ر بعد حضر فهو, الإيش؟ فهو الاباحه او ل ل ن د ل لاننا نعرف ك ل م ة فصلي أ و ثم صلي د ا ل على الوجوب لماذا ل أ ن ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل ص ل ا ة و ا ج ب ة ف ا ل ص ل ا ة قبل الحذر يعني قبل الحيض و ا ج ب ة و ل ا غير و ا ج ب ة و ا ج ب ة فلما جاء الحيض ف ت ر ة م ؤ ق ت ة منعت من الصلاه هذا حضر ثم أ م ر ت بعد ذلك فهذا ا ل أ م ر إ ي ش يكون يكون للوجوب هذا ا ل أ م ر يكون للوجوب هذا مثال الوجوب مثال الندب قال النبي صلى الله عليه و سلم كنت نهيتكم أ و كنت قد نهيتكم عن ز ي ا ر ة القبور أ ل ا فزوروها أ ل ا فزوروها هنا قد نهيتكم قبل النهي كانت ز ي ا ر ة القبور م س ت ح ب ة ثم نغني الناس عنها ثم أ م ر و ا بها فنحمل ا ل ز ي ا ر ة على إ ي ش على ما كان قبل المنع وهو الند وهو الند و ا ل إ ب ا ح ة مثال ا ل إ ب ا ح ة ه و ما مثلنا له نعم في قوله تعالى و إ ذ ا ح ر ل ت م الصادق ا ه كقوله تعالى ف إ ذ ا تطهرنا ف أ ت و ه ن من حيث أ م ر ك م الله فهنا قال فاتوهن ه ن قال ف هل ا ل ا ت ي ا ن هنا الوجوب ليس ليس الوجوب و إ ن م ا هو ا ل إ ب ا ح ي ل أ ن ه قبل ذلك كان مباحا ومنع أ ن منع ا و ل ئ ك من ا ل و ض ن ل أ ن تلك ا ل ف ت ر ة من الفترات ا ل م ح ظ و ر ة نعم التي تعد قيدا عن ا ل و ض ن وهو الحيض ف إ ذ ا أ د ب ر الحيض قال فاتوهن حيث أ م ر ك الله ف ا ل أ م ر هنا لا يدل على الوجوب و إ ن م ا يدل على على ا ل إ ب ا ح ة ه ذ ا أ ح س ن ما يقال في ما يتعلق بالحظر الامر ا ل أ م ر بعد الحظر هناك م س أ ل ة يقولون لا يشترط من ا ل أ م ر أ و في ا ل أ م ر إ ر ا د ة إ ر ا د ة ا ل أ م ر نفسه أ و إ ر ا د ة فعل ا ل أ م ر أ و يعبرون عنها يقولون لا يشترط في كون ا ل أ م ر أ م ر ا إ ر ا د ة ا ل أ م ر لا يشترط في كون ا ل أ م ر أ م ر ا إ ر ا د ة ا ل أ م ر لاحظوا ل ع ب ا ر ة لا, لا يشترط في كون ا ل أ م ر أ م ر ا ا ل أ م ر معروف أ ن ه أ م ر عنده لا يشترط في كونه أ م ر أ ن يراد هذا ا ل أ م ر هذه يذكرها مثل ابن ق د ا م ة و الغزال في ا ل م س ت ص ف ة و غيرهم و غيرهما ل أ ن هذا يدخل تحت كلام من كلام م ع ت ز ل ه فيما يتعلق ب ا ل إ ر ا د ة فيما يتعلق ا ل إ ر ا د ة و ا ل إ ر ا د ة تدخل ايضا في باب القضاء و القدر فهم يقولون لا يلزم من كون ا ل أ م ر ا ر ا د ة ا ل أ م ر و على هذا نقول إ ن ا ل إ ر ا د ة تنقسم الى قسمين إ ر ا د ه ك و ن ي ة و إ ر ا د ة و إ ر ا د ة ش ر ع ي ة و إ ر ا د ة ش ر ع ي ة ف ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة نعم تسمى امرا ل أ ن الله سبحانه وتعالى يريد من هذا ا ل إ ن س ا ن أ ن ي خ ل ي و يريد منه أ ن يزكي و يريد منه أ ن يحج هذا كله إي أ م ر هذا كله أ م ر لكن هل هو أ ر ا د ا ل أ م ر أ م لم يرد ي أن أ م ر بالصلاه و أ م ر ب ا ل ز ك ا ة و أ م ر بالحج و أ م ر بكذا و أ م ر بكذا هذا كله أ م ر م ت ى ف ق م ي ن على أ ن ه أ م ر لكنه هل أ ر ا د هذا ا ل أ م ر أ و لم يرد ي هذا ا ل إ ش ك ا ل ل أ ن الذين تكلموا في اصولهم ل جمله ة م ن من م ا ل م ع ت ز ل ة نقول عند التفصيل ما يصح نقول انه ما أ ر ا د ا ل أ م ر ولا يصح أ ن نقول إ ن ه أ ر ا د ا ل أ م ر لا يمكن أ ن نطلق لا في هذا ولا في هذا نقول مثلا في ا ل تفصيل ل أ ن ا ل إ ر ا د ة ت ن خ س م الى ا ل ت ص م ي ن إ ر ا د ة ش ر ع ي ة و إ ر ا د ة ك و ن ي ة ق د ر ي ة ف ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة هو أ ن يطلب الامر من ا ل م أ م و ر الفعل و ان لم يفعل و إ ن كان يعلم أ ن ه لن يفعل فهذا ينطبق على كلامهم هنا أ ن ه أ م ر لكن ما أ ر ي د ا ل أ م ر فنحمل عدم إ ر ا د ة ا ل أ م ر هنا على ا ل إ ر ا د ت ي ن على ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة يعني نقول هو أ ر ا د الفعل الله سبحانه و تعالى أ ر ا د الفعل إ ر ا د ة ش ر ع ي ة يعني إ ر ا د ة محبه و رضا إ ر ا د ة محبه و رضا ننظر مثلا زيد من الناس مامور ب ا ل ص ل ا ة والزكاه والحج إ ل ى غير ذلك هذا ا ل أ م ر مجرد ا ل أ م ر هذا إ ر ا د ة م ج ر د ا ل أ م ر ر هذا ا إ د ة لكن نقول إ ر ا د ة إ ي ه إ ر ا د ة ش ر ع ي ة ل أ ن ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة لا يلزم منها وقوع الشيء ق د ر ة بدليل أ ن الله سبحانه وتعالى أ م ر طلب ا ل إ ي م ا ن من الجميع ومع ذلك نرى أ ن فيهم مؤمن و أ ن فيهم مؤمنا و ان فيهم كافره أ ن فيهم مؤمنا و أ ن فيهم كافره فدل على أ ن ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة من باب ا ل م ح ب ة و الرضا انتقلت بعد ذلك و جمعت بين أ م ر ي ن أ ص ب ح ت إ ر ا د ة ش ر ع ي ة و اراده ك و ن ي ة ل أ ن ه وافق قدر الله سبحانه و تعالى إ ل ى أ ن ه سيفعل لكن إ ذ ا لم يفعل ف أ ص ب ح عندنا إ ر ا د ت ا ن أ و ل ا ا ل إ ر ا د ة ا ل ش ر ع ي ة بحيث أ ن الله سبحانه و تعالى طلب منه الفعل و إ ر ا د ة ك و ن ي ة حيث إ ن ه لم يحقق الفعل ت ح ق ق ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة ا ل ق د ر ي ة الشهد ا من هذا على كل حال مثلا هذه لا تستدعي ا ل إ ط ا ل ة و مر معنا التفريق بين ا ل إ ر ا د ة ا ل ك و ن ي ة و ا ل ش ر ع ي ة لكن نقول إ ن الذين تكلموا عن هذا من أ ه ل ا ل أ ص و ل نقول هذا يحتمل أ م ر ي ن قولكم لا يعني إ ر ا د ة ا ل أ م ر هذا ليس على ا ل إ اطلاق لماذا ل أ ن ا ل إ ر ا د ة عندنا أ ه ل ا ل س ن ة تنقسم إ ل ى